النشرة الإخبارية اخي الدين لا زلنا وبتمثل ما كنا تحالفنا على الأعلى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدوله الاسلاميه ليوم الجمعه عشر من ذي الحجه لسنه 1439 للهجره نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين هلكا وجرحا من الجيش الرافضي والشرطة الاتحادية المرتدة بينهم معاون آمر فوج في مناطق متفرقة من ولاية العراق هلكا وجرحا من البكك المرتدين في ولاية الشام الاشتباك مع عناصر من الجيش الفلبيني الصليبي في منطقة باتيكول البداية من ولاية العراق هلكا وجرحا من الجيش الرافضي والشرطة الاتحادية المرتدة بينهم معاون آمر فوج في مناطق متفرقة من ولاية العراق نبدأ من الأنبار تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد على طريق الكيلو مئة غرب الرمادي ما أدى لتدميرها وهلاك ثلاثة عناصر كانوا على متنها بينهم معاون آمر فوج الطرق الخارجية المرتد المدعو أكرم الفهداوي ولله الحمد والمنه أما في كركوك تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية ربيضة شرق الرشاد أول أمس ما أدى لتدميرها وإصابة اثنين كانوا على متنها ولله الحمد والمنه كما تم أيضاً في مجمع ذيقار شرق الرشاد أمس تفجير منزل عنصر في الاستخبارات العراقية المرتدة بعدد من العبوات الناسفة ولله الحمد ومن جهة أخرى تفجير أربع عبوات ناسفة على تجمع للرافضة المشركين في دقوق أمس ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد وحده وفي دجلة تفجير عبوة ناسفة على همرن للشرطة الاتحادية المرتدة في قرية بونجينا جنوب غرب مخمور ما ادى لاعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما تم ايضا جنوب غرم خمور في قرية جاركومان تفجير عبوة ناسفة على ناسفة配 لشرطة الاتحادية المرتدة ما ادى لاعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد والمنه ننتقل إلى ولاية الشام إلى الخير استداف آلية الرباعية الدفع للبكك المرتدين بعبوة ناسفة في قرية اليمان أول أمس ما أدى لهلاك وإصابة من كان على متنها كما تم تفجير عبوة ناسفة على صهريج للبكك المرتدين في قرية جمة شرق حقل العمر النفطي أول أمس ما أدى إلى إعطابه كما تم تبلاحقة وقتل سائقه وفي قرية الحوائج أمس تم تفجير دراجةٍ ناريةٍ مفخخةٍ على عجلةٍ للبكك المرتدين ما أدى لهلاك أربعةٍ منهم ولله الحمد والمنة على توفيقه أما في الفرات إحراق نقطةٍ للجيش المصيري المرتد إثر استهدافها بقذيفة SBG9 ولله الحمد والمنة وإلى ولاية شرق آسيا الاشتباك مع عناصر من الجيش الفلبيني الصريبي في منطقة باتيكول بجزيرة جولو سولو بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد والمنة ننتقل إلى ولاية الصومال استهداف موظف يعمل بوزارة المالية المرتدة بنيران جند الخلافة أمس في سوق بكارة بمدينة مقديشو ما أدى لهلاكه ولله الحمد وفي ولاية سيناء تفجير عبوة ناسفة على عجلة للجيش المصري المرتد في منطقة جبل الحلال وسط سيناء ما أدى لتدميرها بالكامل ولله الحمد والمنة على تسديده وأخيرا إلى ولاية خرانسان استهداف جاسوس للحكومة الأفغانية المرتدة بنيران جند الخلافة في قرية سيبرو بمنطقة جبرهار في ننجرهار أول أمس ما أدى إلى هلاكه ولله الحمد وحده وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين هلكا وجرحا من الجيش الرافضي والشرطة الاتحادية المرتدة بينهم معاون آمير فوج في مناطق متفرقة من ولاية العراق هلكا وجرحا من البكك المرتدين في ولاية الشام الاشتباك مع عناصر من الجيش الفلبيني الصريبي في منطقة باتيكول وتتقبلوا تحيه اخوانكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نبقى مثل ما كنا اخي في الدين لا زلنا على الاعداء يزيد يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا